قالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل جَنَنَ نَوَدْ يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَقدْ وَسُوا عَنكَ إثْمًا كَذَٰلِكَ مَا وَدَّنَا إِلَّا مَنْ يَتَّقَىٰ أَمْ كُنْتَ لَيَسْجُنَنَّهُ عَلَىٰ